السلام عليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين يقول رجل دخل صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة وفيها يطول الإمام فأتى بالتكبيرتين السابقتين فما حكم ذلك وما الصواب التكبيرات التي تفوت من كان مسبوقا في صلاة الجنازة لا يأتي بها والصلاة قائمة بل يتابع الإمام يتابع الإمام ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات التي فاتته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهذا هو الصواب الصواب أنه يدخل مع الإمام ثم إذا سلم الإمام يكبر التكبيرات التي فاتت ولا يفصل بين التكبيرات بفاصل طويل لأن الجنازة ترفع فيكبر التكبيرات التي فاتت واحدة أو اثنتين ثم يسلم نعم صلى يقول والدتي لم تصبر على موت ابن لها وهي تبكي كل يوم فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا الواجب أن تذكر بالصبر وأن يقرأ عليها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن فيهما الشفاء يقرأ عليها قول الله سبحانه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 ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هي المصيبة قال بعض السلف هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويذكرها بالأحاديث الواردة في هذا المعنى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي قبضتم فلذت كبده فيقول نعم فيقول الله ماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع فيقول الله تبارك وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد تكرى عليها الأحاديث والنصوص في هذا الباب لأن مثل هذا البكاء والمداومة عليه إنما هو عن الجهل بما ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذا الموقف وأن الواجب عليه أن يتحلى بالصبر وإذا استمرت تبكي إلى آخر حياتها ما الذي ينفعها وما الذي ينفع ولدها لا تستفيد ولا تنتفع لكنها لو تركت البكاء واشتغلت بالدعاء انتفعت ونفعت ولدها بذلك فتعلم وتفهم ولو أن هذا الابن استرى لوالدته إن كانت قارئة أو يقرأ عليها إن لم تكن تقرأ كتابا نفيسا ونافعا في هذا الباب اسمه برد الأكباد عند فقد الأولاد في جمع للنصوص والأدلة التي فيها برد للأكباد راحة للنفوس طمأنينة وكثير ممن أصيب بفقد الولد ويسر الله قراءة, قراءة هذا الكتاب حصل خيرا عظيما حصل خيرا عظيما الحاصل أن مثل هذه الأعمال إنما تزول بالعلم إنما تزول بالعلم نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل الشعور بالألم والحزن عند المصائب والابتلاء والابتلاءات ينافي الرضا والصبر الألم يحصل الألم يحصل والحزن حزن القلب يحصل وهذا لا يتنافى مع الرضا ولا يتنافى مع الصبر ونبينا عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وحزن قلبه عليه الصلاة والسلام ولما قيل له في ذلك قال صلوات الله وسلام عليه العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب ودمعة العين وحزن القلب هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده هذه رحمة ولا تتنافى مع الصبر والرضا فإن إمام الصابرين وقدوة الراضين الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه دمعت عينه لما مات ولده إبراهيم وحزن قلبه صلوات الله والسلام عليه نعم حسن الله عليكم يقول أنا مقيم في السعودية وجئت من اليمن في اليوم الخامس من ذي الحجة واتصل بأخي أنه أخرج لي تصريح وأخبرت أن لا أحرم في الطائرة حتى لا تحصل لي مشكلة في المطار ولكن عند وصولي جدة استلمت التصريح وأحرمت منها فهل علي شيء؟ نعم أنت لما اتجهت من اليمن إلى مكة اتجهت بنية الحج وينزمك أن تحرم من الميقات إذا حاذيت وأنت في الطائرة ولم تحرم إلا بعد أن وصلت إلى جدة وكان حقك بعد أن وصلت إلى جدة أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه والحاصل أن إحرامك من جدة إحرام بعد أن جاوزت ميقاتك والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج إحرام من الميقات واجب من واجبات الحج وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما يذبح شاة في مكة لفقراء الحرام جبرا لترك هذا الواجب نعم حسن الله عليكم يقول الحاجة المعتمر الذي يشتري ثم يتحلل ثم يتحلل لسبب ما هل يلزمه القضاء المشترط وهو من يقول عند عقد النية بالحج أو العمرة إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فائدة هذا الاشتراط أن إن وجد الحابس من حصر أو مرض أو أي مانع يعوق الإنسان عن أداء الحج فإن يتحلل من إحرامه ولا يع... يتحر... يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء هذا فائدة الاشتراط فإذا كان اشتراط وحصل مانع منعه من المضيف حجه فلا شيء عليه نعم. حسنا عليكم يقول لماذا حصرت شروط لا إله إلا الله في سبعة مع أن هناك أمور لم تذكر كمثل الخوف والرجاء والتوكل هذه كلها داخلة هذه كلها داخلة في هذه الشروط وليست خارجة عنها والخوف والرجاء مع المحبة هذه أركان للتعبد هذه أركان للتعبد فكل تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى إنما يقام على هذه الأركان حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا نعم حسن الله إليكم قل في معنى لا إله إلا الله بعضهم يقول لا معبود بحق في الوجود إلا الله فهل هذا صحيح؟ لا إله نافية لا إله لا إله أو لا هذه أداة نفي إلى اسمها وخبرها من في تقديره حق والذي دل على أن هذا هو تقديرها القرآن الكريم كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وكما قال سبحانه وتعالى له دعوة الحق وكما في التلبية المأثورة لبيك اله الحق وما جاء في هذا المعنى من النصوص فلا إله لا نافية إله اسمها خبرها محذوف مقدر تقدير حق أو بحق لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله هذا هو تقدير المحذوف في هذه الكلمة وقد عليه القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما تقدير المحذوب بموجود فهذا باطل لأن, لأن إذا قيل لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله فهذا يعني أن كل إله موجود فوالله حق أو كان حقا كان أو باطلا فتقدير المحذوف هو حق كما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه نعم صلى الله عليه وسلم يقول ما هو, أفضل ما هو أفضل كتاب في مسائل العقيدة الكتب المؤلفة في العقيدة كثيرة جدا التي جمع أهل العلم في العقيدة كتب كثيرة جدا، والسؤال هكذا على إطلاقه ما هو أفضل في كتاب في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق لا يجاب عن هذا إلا بالقرآن القرآن هو أفضل كتاب أفضل كتاب في العقيدة هو العبادة هو وكتب أهل العلم التي الفت في الاعتقاد أو الفت في الأحكام أو نحو ذلك هذه استخلاصات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يأخذ المرء من الكتب المؤلفة في بيان العقيدة أو مؤلفة في بيان الأحكام أو المؤلفة في بيان الآداب والسلوك ونحو ذلك إلا ما كان قائما على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما تعلق بالعقيدة العلماء كتبوا كتبا نافعة جدا جمعوا فيها النصوص من كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان ما يتعلق بالعقيدة ومن الكتب النافعة في هذا الباب ومن أنفعها وأجودها كتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فهذا الكتاب مع شروحاته لأهل العلم من أنفع ما يكون في هذا الباب وأما في باب التوحيد وإخلاص العبادة لله فإن من أنفس ما الف وجمع في هذا الباب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى مع الاستفادة من شروحاته نعم. صلى الله يقول ما حكم من يقول لزوجته إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالق ما ينبغي أن يجعل الطلاق على لسانه وكثير من الناس ممن يجعل الطلاق على لسانه في أدنى أمر أو عند أتفه سبب يندم ندامة شديدة يندم ندامة شديدة ثم يبحث بعد ذلك عن المخلص والمخرج والفكاك من المشكلة التي ورط نفسه بها وبعض الناس يجعل أيضا طلاق زوجته في الترحيب بأضيافه وأن وأن وأنم إلا ميتضيّف عند فزوجته طالق مثلا هذه من المصائب فلا ينبغي للمرء أن يجعل هذا الأمر على على لسانه بل يكون من ذلك على حذر ولا يأتي بهذه الكلمة إلا إذا احتيج إليها وهي آخر ما يصار إليه بعد أن يبحث عن علاجات ووسائل وأمور فإذا عيت الأمور ولم يبق إلا الطلاق فلا حيلة إلا هو فيصار إليه أما ان يجعله على لسانه في كل مقام وفي كل حال فهذا لا ينبغي ان يكون عليه المسلم نعم عليكم يقول هل يجوز ان تقال الاذكار اذكار الصلاه بعد صلاه الجنازه نعم اذا سلم من الصلاه المفروضه وبدا المرء في الاذكار المشروعه ادبار الصلوات ثم نود للصلاه على الجماعه وقام ليصلي فانه يستكمل ما بقي من الأذكار التي توقف عن اكمالها بسبب القيام لصلاه الجنازة يكملها بعد صلاة الجنازة ولا حرج عليه في ذلك ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا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 وآله وصحبه جزاكم الله خيرا